أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقم نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنى عشرة عينا قال علم كل ناس ما شربهم واشربوا من رزق الله ولا تعتوا في لر مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت لر بقلها وقتائها وفومها وعدسها ومصدها قال تستبدلون الذي هو الناب الذي هو خير تهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عقيم الدلة والمسكنة وباء برضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الذبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ إن الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ آمن, آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِرِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم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 جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعبة للمتقين